بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الاصول الثلاثة المشاركة في البرنامج جرجى من الساعة المشاهدين الدخول الى موقعنا عبر شبكة الانترنت www.islamacademy.net اعزائي المشاهدين هذا جدول مواعيد نهاية الفصل الدراسي الاول وبداية الاختبار علما بانه تم تحديد فترتين للاختبار حتى يتمكن اكبر عدد من الطلاب من المذاكرة وحتى تكون هناك فرصة اخرى لمن لا يستطيع الاختبار في الفترة الاولى نهاية الفصل الدراسي الاول في العاشر من ربيع الاخر الموافق الحافر من مايو اختبار الففترة الاولى في العشرين من ربيع الاخر الموافق الخامن والعشرين من مايو اختبار الفترة الثانية في الثامن عشر من جمادى الاول الموافق الخامس والعشرين من يونيو اما بداية الفصل الدراسي الثاني في الخامس والعشرين من جمادى الاول الموافق الثاني من يوليو أما جدول الاختبار للفترة الأولى فهو التالي: اختبار عمة الفقه في العشرين من ربيع الآخر الموافق الثامن والعشرين من مايو. اختبار الثلاثة الأصول في الحادي والعشرين من ربيع الآخر الموافق التاسع والعشرين من مايو. اختبار مصطلح الحديث في الثاني والعشرين من ربيع الآخر الموافق الثلاثين من مايو. اختبار التفسير في الثالث والعشرين من ربيع الاخر الموافق Breakfast من مايو. اختبار مجمل اصول اعتقاد اهل الصنة في الرابع والعشرين من ربيع الاخر الموافق الاول من يونيو. اما عن اختبار الاربعين النووية في الخامس والعشرين من ربيع الاخر الموافق الثاني من يونيو. اما جدور اختبارات الفترة الثانية فهو التاري. اختبار عضد الفقه في الثامن عشر من جمادى الأول الموافق الخامس والعشرين من يونيو. اختبار الثلاثة أصول في عشر من جمادى الأول الموافق السادس والعشرين من يونيو. اختبار مصطلح الحديث في العشرين من جمادى الأول الموافق السابع والعشرين من يونيو. اختبار التفسير في الحادي والعشرين من جمادى الأول. الموافق الثامن والعشرين من يونيو اختبار مجمل اصول اعتقاد اهل السنة في الثاني والعشرين من جمادى الاول الموافق التاسع والعشرين من يونيو اما اختبار الاربعين النووية في الثالث والعشرين من جمادى الاول الموافق الثلاثين من يونيو وللوقوف على جدول الامتحانات يرجى الدخول الى موقعنا عبر شبكة الانترنت www.islamacademy.net ونعتذر عن حلقة اليوم للشيخ الله العمار على ان تعاد الحلقة الأخيرة. طبيعة الشيخ اهلا ومرحبا بكم اهلا وسهلا ومرحبا اقرأ ما توقع من الاصل الاول قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات وَيَجْعَلُونَ لَنَا رَغَدًا وَرَهَادًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ودليل الخشية قوله تعالى فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ودليل الإنابة قوله تعالى وَأَنِيبُوا الى ربكم واسلموه له ودليل الاستعانة قوله تعالى اياك نعبد وياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل اعوذ بربي فلاقه وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَدَلِيلُ الِاسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا اسْتَغَاثْتُمْ رَبَّكُمْ فَاسْكُجُوا لَكُمْ وَدَلِيلُ الذَّفح قَوْلُهُ تَعَالَى قل إن الهدى ربي إلى صراط مستقيم بينهم قيما ملة إعراض ما حنيس وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي وما خيال وما رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتبى بهديه واستمى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وفبتم وطابا من شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة لا تسعي الوقت أبدا لإفراد هذه الأنواع من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فنحن نود اليوم أن نشرع في الحديث بإذن الله تعالى في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة لكنني في عجالة سريعة أقول الأصل الأول هو معرفة الله جل وعلا وإذا قيل لك من ربك فواجب عليك أن تقول بلسانك أن تعتقل بقلبك أن تترجم هذا بجوارحك ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته وما أكثرها فالكون كله من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض مشحون بالآيات والمخلوقات التي تخاطب القلوب النقية والفطر السوية على أن الذي يستحق أن يفرض بالعبادة وحده هو الله جل وعلا بلا منازع او شريك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض انواع العبادة وقد تحدثنا بالتفصيل في اللقاء الماضي عن الدعاء كنوع من انواع العبادة وعن الخوف من الله تبارك وتعالى وتحدثنا ايضا عن الرجاء وعن اقصانه ولا تسع الوقت ابدا لافراد كل نوع من انواع هذه العبادة التي استمعنا إليها الآن من كلام المصنف رحمه الله تعالى فبالجملة أقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإنفاق على الفقراء والمساكين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و. الإحسان إلى المساكين والإحسان إلى, والإحسان إلى الفقراء وكذلك التوكل والدعاء والرجاء والإنابة والتفويض والرغبة والرهبة والخوف والخشية والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر كل هذا وغير هذا من العبادة ولا تسع الوقت لذكر هذه الأنواع بالتفصيل بالجملة أقول الله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وهو الذي يستحق أن يفرد بالتوحيد قل إن صلاتي ومسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين لا على كل مسلم أن يعلم قِينا أن العبادة لا تصرف لا تصرف إلا لله فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك تعالى فقد أشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعبادة كما ذكرت ليست أمرا هامشيا على جانب الطريق بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى والأمر الأول لكل نبي ورسول فلا من نبين ولا رسول إلا دعا قومه بقوله أن عبد الله واجتنبوا الطاغوت اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا وياكم التوحيد الخالص وان يوفقنا لعبادته وطاعته انه لذلك القدر عليه واعتذر مرة اخرى لعدم إفراد كل الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل كما فعلنا في الحلقة الماضية وإلا لاحتجنا والله العظيم الى مجموعة اخرى متساوية من الحلقات التي قدمناها الله اسأل ان يرحل المصنف رحمة وسعة على بلاغته وإجازه وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال والمشرع الآن على وجه السرعة لنتحدث في الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه, رحمه الله تعالى نعم فالشيخ قبل أن نشرع هل هناك أسئلة في الحلقة السابقة؟ نعم السؤال الأول أطرحه أقول بما عرفت ربك والسؤال الثاني من ربك؟ والسؤال الثالث اذكر بعض أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده مدعما ما تقول بأدلة القرآن والسن وكرر من ربك السؤال الثاني بما عرفت ربك السؤال الثالث الله اذكر بعض أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده مدعما ما تقول بأدلة القرآن والسنة نعم الأصل الثاني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 معرفة دين الإسلام بالأدلة الأصل الثاني من أصول الأصول الثلاثة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة تكلمنا عن الأصل أول هو معرفة الله جل وعلا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى الإسلام فقال الإسلام هو لست واللت لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام وإيها الأفاضل هو المنة العظمى والنعمة الكبرى وهو الدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأرضه هذه مقدمة أقدم بها على وجه السرعة قل الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأرضه ولا يوجد عند الله تبارك وتعالى دين إلا الإسلام قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الإسلام دين نوح قال تعالى في سورة يونس واتبع عليه النبأ نوح إلى قوله عز وجل حكاية عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين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 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والإسلام دين عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأن مسلمون والإسلام دين يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى حكاية عنه ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة والثني مسلمة والحقن بالصالحين والإسلام دين سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام قالت ملكة سبأ قالت إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين والإسلام دين الجن المؤمن قال الله تعالى حكاية عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة والإسلام دين لبنة التمام ونسك الختام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام دين الله تبارك وتعالى إن الدين عم الله الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأهل أرضه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وترها هذا إسلام اسلام قدري إسلام قدري لكن الإسلام الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى هو الإسلام الاختياري هو الاسلام الاختياري فالفقر نوعان فقر اضطراري وفقر اختياري اما الفقر الاضطراري فهو جميع المخلوقات الى الله تبارك وتعالى فكل مخلوق مخلوق في الكون فقير الى الله بالذات أما الفقر والاختياريف وفقر أوليائه فقر أنبيائه ورسله والموحدين في كل زمان ومكان وعلى قدر فقرك من هذا النوع يكون قربك وتكون عبوديتك الله تبارك وتعالى وهو الإسلام الذي عرف المصنف بقوله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام في الجملة الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد أن تقر لله جل وعلا بالوحدنية وأن تفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة أن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة كما ذكرنا في آيات كثيرة قبل ذلك وأن تنقاذ له سبحانه وتعالى أن تنتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده عز وجل وأن تتبرأ من الشرك وأهله فلا يصح لك أبدا إسلام. إلا بالبراءة من الآلهة والأنباب والأرباب والطواغيت إلا بالتخلية قبل التحلية قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى لانفصام لها انتبهوا لقد قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله هذا هو التخلية هذا هو شق النفس كما سنبين الآن في معنى الشهادة هو التخلية لابد أن تخلي القلب من كل شريك من الالهة المكذوبة من الطواغيت من الانداد من الارباب ليصبح القلب خاليا لعبادة الله تمارك وتعالى وحده بلا منازع او شريك فقدم الله الكفر بالطاوط على الايمان بالله انه لا يمكن ابدا ان يجتمع الكفر بالايمان بالطاوط والايمان بالله في قلب أبدا وإنما لابد أن يطرب أحدهم الآخر إن أن يستقر في القلب إيمانا بالله وحده بلا منازع أو شريك ولا يكمل أبدا إلا إذا تبرأت من كل إله باطل مطلوب، وإما أن يطرب الكفر والعياذ بالله الإيمان من القلب إذا لابد من التخلية قبل التحلية وهذا هو معنى لا إله إلا الله فلا إله نفي وإلا الله إثبات قال ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا تذبروا هذا الكلام البديع النفي المحض ليس توحيدا لا إله هذا نفي محض أنت نفيت التوحيد لا إله إلا الله النفي المحض ليس توحيدا وكذا إثبات بدون النفي ليس توحيدا بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه تدبروا هذا الكلام بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه يعني في وقت واحد تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سوى الله لا معبود بحق سوى الله فهي تنفي وتثبت كما سأفصل الآن ثم ذكر المصنف أن الإسلام له ثلاث مراتب الإسلام والإمام والإحسان وهذا هذه المراتب مأخوذة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل الذي ذكره المصلي رحمه الله تعالى في مرتبة الإحسان لكنني أذكره الآن لحاجتنا إليه الآن الحديث في صحيح مسلم ولا حرج أن أقدم أيضا الحديث بالمقدمة البديعة التي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر مقدمة عبدالله بن عمر التي من أجلها ساق هذا الحديث الطويل البديع عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا تهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يعني كان اول من قال بنفي القدر في البصرة معبد الجهني قال فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لم نقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه على كل هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي وقلت أبا عبد الرحمن ينادي على ابن عمر أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامب العلم وخافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مشتأنف يعني لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك سأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي الله عبارة جميلة كنت أتمنى لو أو أود ولا أتمنى لما التمني المستحيل وإن شاء الله هذا يسير بإذن الله تعالى على الله عز وجل أودت أن لو أفرط محاضرة كاملة لهاتين الكلمتين من عبد الله بن عمر حدثني أبي منهج تربوي مفتقد وقد افردت له بالفعل محاضرة في شريط من الاشرطة لكن وددت ان لو افردنا محاضرة كاملة عبر هذه الفضائية المباركة لهذا المنهج التربوي الاصيل حدثني ابي في عبد الله بن عمر الحديث الطويل حدثني ابي عمر الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسمى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال صبقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فيخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذا الركم الذي من أجله ساق بن عمر هذا الحديث الطويل والقدر خيره وشره قال صبقت قال فيخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أنت لدى الأوة ربتها وأنت ترى الحفاة العرات رعاء الشائي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليك يعني عمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من السائل يا عمر قال عمر الله ورسوله أعلم فقال الصادق عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أتاكم يعلمكم دينكم. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين، أن الإسلام يتكون من هذه المراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. كل ركن من أركان الإسلام له تفصيل. ويحتاجه الله إلى وقت طويل لكن نعيد مرة أخرى على أسماعكم قول المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائناً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم حسبك هذا هو دليل الركن الأول من أركان الإسلام نشرع لتبين أركان الإسلام تلك الأركان التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح في البخاري ومسلم حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالشهادة ركن واحد لا تنفصل شهادة عن الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقد ذكر المصنف فقال وحج بيت الله الحرام إذا هذه أركان الإسلام الركن الأول وأيها الأحبة هو الشهادتان يا حب لو قرأنا القول المصنف في الشق الثاني للشهادة لأكمل الحديث إن شاء الله مرة واحدة في هذا الركن قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبابة الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني دراء تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لأنهم يرجعون وقوله تعالى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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم علّت عزيز عليهم علّت حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رأوه فرحين ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر وألا يعبد الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. أنا هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام النتيه طيب الله فراه إن من الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين.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 لأن كل الطرق إلى الله مسجودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن الرقم الأول من أركان الدين الذي لا صحه إسلام المرء إلا به هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة تكون باللسان أن تقر بلسانك بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تصدق بقلبك وأنت تترجم هذه الشهادة بمقتضياتها بأعمالك وجوارحك فقد أصمن قبل ذلك أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، والإسلام والإيمان إن أفرد الإسلام إن أفرد لف بالإسلام يدخل فيه الدين كله كما ذكرنا يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، وإن أفردنا الإيمان يدخل فيه أيضا الدين كله كما سأبين إن شاء الله تعالى وإن ذكرنا الإسلام والإيمان معا فالإسلام يراد به أعمال الظاهر والإيمان يراد به أعمال الباطن عند كثير من أهل العلم رحم الله الجميع إذن الركن الأول هو أن نفرب الله عز وجل وحده بالعبادة هو الإقرار لله تبارك وتعالى بالعبادة بالألوهية لا إله إلا الله نفيا وإثبات معناها لا معبود بحق سوى الله لا إلهة نفي للأرباب نفي للأنداد نفي للآلهة نفي للطواغيت إلا الله إثبات لتوحيد الربوذية والألوهية والأسماء والصفات وقد ذكرت قبل ذلك أن تقسيم التوحيد إلى هذه الإقسام إنما هو تقسيم نظري لمجرد الدراسة فقط وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ ولا ينفصل قسم عن الآخر أبدا التوحيد كل لا يتجزأ فكلمة التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك والصدل المصنف سبنالا رقيقا جميلا جدا بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الله نفه وإثبات استدلع للنفه والإثبات بهذه الآية وهو السلال غاية في الجمال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا مرادف لقول لا إله يتبرأه من كل الآلهة المكذوبة التي يعبدها قومه من الأقمار والمجوم والأصنام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون نفيا لكل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى ثم يثبت العبادة لله وحده فيقول إلا الذي فطرني أي فطرني على التوحيد والإيمان وهو وحده الذي يهديني إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فإنه سيهدين إثبات للعبادة والألوهية لله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك ولنا في إبراهيم الأسوة والقبوة كما قال ربنا قد, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذا الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن أفرد الله وحده بالعبادة ولم يؤمن برسوله فقد كفر فقد كفر قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 إذا لابد من الإيمان بالله والإيمان بمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالله وآمن بجميع الأنبياء والمرسلين وكفر بسيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر فمن المعلوم كما ذكرت قبل ذلك أن الله ما أرسل إلى قوم نوح إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما كذب قومه نوح قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ومن المعلوم أن الله ما بعث إلى قوم لوط إلا عليه السلام فلما كذب قوم لوط اللوط قال الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين ومن المعلوم أن الله ما دعث إلى قوم عاد إلا هودا عليه السلام فلما كذب قوم عاد هودة قال الله تعالى كذب عاد المرسلين ومن المعروف أن الله نبعت إلى قوم ثمد إلا صالح عليه السلام فلما كذب قوم ثمد صالح قال الله تعالى كذب ثمد المرسلين فمن كذب نبي واحد من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تفر بنبية فقد تفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليهم الرّب والمؤمنون كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله ولا تعارض بين هذه الآية بين قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فنحن لا نفرق بين أحد من الرسل في أصل الإيمان لكننا نفضل بعضهم على بعض كما بين ربنا وبين نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لغض البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون لقد فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على أولي العزب الخمسة بل على الخليل الكريم إبراهيم فهو سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأطقياء بل هو الإمام الأعظم كما قال الحافظ بن كثير الذي إن وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يؤمنوا به وأي يتبعوه ولو كان نبيا من الأنبياء قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به لتؤمنون لا به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين وسمحون على سورة للقال أن الموضوع طويل جدا وأنا ود أن أعرج على يعني أكثر أكبر قدر ممكن من الأصل الثاني أسأل الله أن منا منكم جميعا صالح الأعمال إذا الركن الأول بإيجاز من أركام هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو الركم الذي لا يصح أبدا لإنسان دين على وجه الأرض إلا به وهذه الشهادة ليست كلمة يرددها اللسان دخان يطير في الهواء بل لابد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان لابد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان فكلمة الشهادة امرددها احد ربما تعصم هي تعصم ماله و تعصم في الدنيا لكن ان رددها بلسانه و كذبها بقلبه و ترها باعماله وجارحه فقد وقع في نفاق الاعتقاد ان اظهر خلاف ما يبطن او ان ابطن خلاف ما يردده لسانه فقد وقع في نفاق الاعتقاد وقد رددها المنافقون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فلا بد اذا من النعي ان الاقرار بالشهادة بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحس بل تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان هذا هو التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة وهذا هو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها هذا هو التوحيد الذي يقصده ابن القيم بل ويقصده كل علمائنا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم اجمعين اقرأوا اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح والاركان هذا هو الركم الاول من اركان الاسلام باختصار شديد جدا نعم نقلل بقية الاركان قال المصنف رحمه الله تعالى ودلول الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وبارك دين القيمة نعم الركن الثاني من أركان هذا الإسلام العظيم الصلاة الله الركن العملي الأول الركن العملي الأول من أركان الإسلام الصلاة الله تبارك وتعالى يأمر بالصلاة في كثير من مواضع القرآن الكريم فيقول جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين ويقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في اثنتين او في اثنين وثمانين آية من ايات القرآن الكريم فالصلاة صلة بين العبد وربه الصلاة قرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الصلاة انس المحبين الصلاة روضة المشتاقين الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وإقام الصلاة وإقام الصلاة وفي الصحيحين ما حديث فلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم وليلة خمس صلوات في اليوم وليلة فقال الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام هل علي غيرهن قال لا الا انت تتطوع، ثم قال عليه الصلاة والسلام وصيام شهر في العام قال الرجل هل علي غيره؟ قال لا الا انت اتطوع ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا أنت اتطوع فقال الرجل لا ازيد منه لا ازيد عليه ولا انقص منه اي لا ازيد على هذا الذي ذكره رسول الله ولا انقص منه فلما اعرض الرجل او انصر فقال النبي عليه الصلاة والسلام افلح ان صدق افلح ان صدق وتذكرون رواية أنس في صحيح مسلم كنا هنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع قال فجاءه رجل فقال يا محمد أتانا رسول فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال الأعربي يا محمد فمن الذي خلق السماء قال المصطفى الله قال الاعربي فمن الذي خلق الارض قال النبي الله قال الاعربي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الاعربي فمن الذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل اي الله ارسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا إلى آخر الحديث. فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لإن صدق ليدخلن الجنة وفي لفظ أيضا في الصحيح أفلح إن صدق فالصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني فرض افترضه الله تبارك وتعالى على كل من آمن به وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي ان نتدبر جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجدت ان لو سمع الحديث كل مسلم ومسلم على وجه الارض الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال بين الرجلي وبين الكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وفي سنة النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أنا لن أخوض الآن في التفصيل المعلوم بيناه العلمي في كفر تارك الصلاة او في فسق تارك الصلاة هذا لمن ترك تكاسورا وعصيانا اذ لا خلاف بين اهل العلم على كفر من ترك الصلاة جحودا وانكارا ولا حول ولا قوة الا بالله انا اقول لأي مسلم يبلع الصلاة هل تقبل يا اخي ان تكون نحل خلاف بين اهل العلم فمنهم من كفوك منهم من مفسقك يا اخي اكفي هذا هل ترضى أن تكون محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من يكثرك ومنهم من يفسخك يكفي أن تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ثم يا أخي الصلاة صلة لا تقطع هذه الصلة فأنت في أمس الحاجة الآن في عصر المبيات والشهوات إلى صلة تربطك بربك وخالقك سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتصل فيه كل يوم خمس مرات أبقى من ضرمه شيء قالوا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمح الله بهن الخطايا من منا لا يحتاج إلى هذا الغسيل اليومي وإلى هذا الطهر اليومي وما أكثر الذنوب وما أكثر المعاصي وما أكثر الشهوات والشبهات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما ينحي الله به الخطايا ويرفع الدرجات قال بلى رسول الله قال اسماغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من رباط فذلك من رباط وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته الله الله ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خط خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ثم قال ولا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة أو ما دام في مسلاة ما لم يحدث تقول الملائكة اللهم نغفر له اللهم ارحم ولا زال الرجل في صلاة من تظر الصلاة ما لم يحدث بل كان الصحابة ربان الله عليهم يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد من المنافقين الذين علم نفاقهم بوضوح جلاء ففي صحيح مسلم من حديث عبدالله مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث نادى بهنّا فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم تل المتخلف الذي يصلي في بيته لترتم سنة نبيكم ولو ترتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني لا يقدر على القيام أو على المشي وحده يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ويحذر من ترك صلاة الفجر والعشاء وصلاة العصر على وجه الخصوص فإن كثيرا من الناس قد ينشغلوا عن الفجر لأنه يغط في ثبات عميق وولو فتشنا الآن عن المساجد في صلاة الفجر والله لبكينا دما بدل الدم لأن المساجد في صلاة الصبح تشكي حالها وتشكي المسلمين إلى ربها تبارك وتعالى ثم في صلاة العصر كم من الموظفين يرجعوا من العمل ويناموا عن صلاة العصر حتى خرج وقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد ينشغل كثيرا من الناس عن صلاة العشاء بالمسلسلات بالمسلسلات أو المباريات أو الأفلام في الوقت الذي لا يتأوانى احدهم ان يمنح تجارته او ان يمنح وظيفته او ان يمنح اولاده الساعات الطويلة او ان يمنح مخطوبته الساعات الطويلة وانا اقول تأتي للصلاة في فطور وكأنك قد دعيت الى البلاء وان اديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء وان تخلو عن الاشراك فيها تدبر للامور بالارتقاء ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء وان كنت المصل يوما بين خلقه اطلت رقوعها بالامحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل اولى من لقائي وان كنت المجالس يوما انثى قطعت الوقت من غير اكتفاء ايا عبد لا يساوي الله معك انثى تناجيه بحب او صفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث عن هذا الركن حديث طويل لأن القلب ورد الكعبة ينزف دما. ينزف دما على واقع كثير من من ينتسبون الآن إلى الإسلام من من ضيوع الصلاة ولا أتردد الأعاتبة الأمة معاتبة أقول رقيقة ففي الوقت الذي تشيد فيه الامة الجامعات وتشيد فيه الامة المصانع والعمارات والاسواق التجارية الضخمة بكل اسف قبل يفكر مسلم هذا البناء والقائمون على تشييده ان يضعوا بيتا لله تبارك وتعالى في محلمة هذا الصرح الجامعي وان يضع وقتا للصلاة مع جدول الدراسة السنوي ليخرج الطالب ولتخرج الطالبة ومع أساتذتهم إذا سمع المؤذن وأذن أن يخرج الجميع ليمتثلوا أمر الله وليمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسجدوا وليركعوا لله تبارك وتعالى ليكونوا من المفلحين في الدنيا والآخرة فأنا أقرر وأسجر بكل أسف أن المناهج العلمية الحديثة ربما تعلم أبنائنا وربما ترفع مستويين من العلمية في مجالات شتى في الطب في الهندسة في الذرة في الكيمياء في العلوم في الجيولوجيا إلى غير ذلك لكنها بكل أسف لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع فلا بد من الصلاة لا بد من المحافظة على الصلاة فالصلاة هو هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام بعد النطق بالشهابتين أن تردد بالشامت وعليك بعد ذلك مع اول وقت من اوقات الصلاة ان تترجم ترجمة عملية اسلامك لله سبحانه واستسلامك وامتيادك واذعانك وانتفالك لامره واجتنادك لله ووقوفك عند حده حين تسمع النداء حي على الصلاة سمعنا واطعنا حتى كنت اعمى لا تجد من يقودك إن سمعت المؤدن وجب عليك أن تلبي أمر الله في بيت الله تبارك وتعالى كما في سنن أبي داودة وغيره بسند صحيح حين جاء الرجل الأعمى وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه عبد الله بن مكتوم وقال رسول الله أجد من يستحبني إلى بيت الله أو إلى المسجد فقال له النبي ورخص له النبي أن يصلي في البيت فلما انصرف نادى عليه رسوله قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ هل تسمعه؟ الأذان قال نعم، قال فحي هلأ، قال فحي هلأ، وفي لغة فأجب ولو حبو ولو حبو، الله للمنوخص للمجاهدين في أرض المعركة. أن يسقطوا الصلاة بل أمرهم وشرع عليهم صلاة الخوف حتى يوفي الميدان أفيشرع الله تبارك تعالى للمجاهدين والسيوف وبارقة السيوف على رؤوسهم وما أعظم من فتنة لن يرخص الله عز وجل في أن يسقطوا الصلاة أو في أن يؤخروع أفبعد ذلك يرخص الله لمن جلسوا أمام المباريات والمسلسلات والأفلام أو الامرأة إن شغلت الطعام لزوجها أو الأولادها حتى يخرج وقت الصلاة لا والله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة واعيد نفسي واخواني واخواتي جميعا من قول رب تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف القون غيا الغي كما في البخاري في الادب المفرد وفي التاريخ الكبير وفي غيره بصند صحيح من حديث عائشة رضي الله وعنا قالت الغي نهر في جهنم الغيل نهر في جهنم قال الله عز وجل فوائل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ومن رحمة الله أنه قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل الذين هم في صلاتهم وإلا لهلكنا جميعا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فالصلاة أول أحبة والواردة نقتل أكثر من ذلك وإلا فلشك أن الحديث عن السلاح تشيء الحلقة يحتاج إلى حلقة ثاملة أو إلى خمس حلقات أو عشر حلقات إن أردنا أن نتحدث عن الصلاة وعن أركان الصلاة وعن مبتلات الصلاة وعن واجبات الصلاة وعن سنة الصلاة وعن الوضوء قبل ذلك لتدخل على الصلاة على مراد الله ومراد الله موضوع طويل جدا فالصلاة الرقم العملي الأول من أركام الإسلام باعتمد بالشهادتين ألم الزكاة وهي الرقم الثالث من أركان الإسلام فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الأغنياء حقا للفقراء وقد ذكرت الآية ما قبل في قول تعالى إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير إلا المصلين الذين هم على صلاتهم بائنون والذين في أموالهم حق معلوم الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة خذ من أموالهم خذ يا محمد من أموالهم أي من أموال الأغنياء صدقة معلومة مفروضة ورب هذا الصدق على فقرائهم ولاحظوا ان الزكاة ليست طهرة ليست تزكية لنفس الفقير ليست تطهير النفس الفقير من الحقد على الاغنياء فحسب بل هي تطهير لنفس الغني قبل ان تكون تطهيرا لنفس الفقير خذ من اموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، تطهير بها الاغنياء والفقراء على السواء تطهير بها وتزكي بها قلوب نفوس الاغنياء من الشح من البخل، من الإمساك، من الحرص، من الطمع من عبادة المال، وتطاهر وتزكّذن نفوس الفقراء من الحقد والحسب والضيينة، فلا شك أن الفقير. الذي لا يجد لطمة الخبز حين عرى الغنية كل يوم يلقي في سلة القادرات والمهملات كميات كبيرة من الطعام بل من الخبز بل من اللحم بل من الأرز لا شك أن قلبه ستغلي فيه مراجل الغل والحقب والحسد فهذا تشريع الحكيم الخبير تبارك وتعالى حين يخرج الغني من ماله جزءا مفروضا عليه يريد الله أن يطهر وأن يزكي قلب ونفس الغني وأن يطهر وأن يزكي نفس وقلب وقلب الفقير لذا يقول ربنا تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فالمال فتنة ومن جميل ما قرأت مراه الإمام أحمد في مصنبه والتنمذي في سمنه من حديث أبي كبشة الأمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أقسم عليهم الله الله وهو الصادق الذي يحتاجه إلى قسم ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه ما نقصنا لعد من صدقة ولو ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا تحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما اللهم اجعلنا منهم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ربه يعني في المال والعلم ويصد فيه رحمة ويعلم لله فيه حق فذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير قال النبي فوض نيته فأجرهما سواء ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهو بنيته فأجره ما سياه وعبد مرزقه الله علما مالا ولم يرزقه علما وعبد مرزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير هدى لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبط المنازل وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما ومع ذلك يقول النبي فهو خبيث النية لا حول رقوتة إلا بالله مع كل ذلك لم رزقت الله مالا ولا علم ولا نية فهو خبيث النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال الله والفست والفجور والمعاصي قال النبي فهو بنيته فيزره ما سواء لأنه لم يطرق المعصية لله وإنما تركها لعدم قدرته على فعلها لذا قال فهو بنيته فيزره ما سواء فالمال يا إخوة ظلم زائل وعداته مسترجعة وقد جعل الله تبارك وتعالى في مال الغني حقا للفقير في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأمي رسول الله فإنهم هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذه الصدقة هي الزكاة صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك كراء أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذن الزكاة ركم ثالث من أركان الدين وتارك الزكاة تارك الزكاة بخلا وشحا عاصم آثم وعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وقسرا كما قاتل الصدوق رضي الله عنه المرتبين ومالع الزكاة وقال قولته الخالدة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاء ثم قال والله لو منعوني عقالا وهو الحد الذي يربط به عنق البعير والله لو منعوني عقالا كانوا أدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيوف فلا فرق بين الزكاة والصلاة وقد ذكرت أن الله قرم الزكاة مع الصلاة في 82 آية من كتاب الله تبارك وتعالى إذا الزكاة ركن من أركان الدين لا يصح الدين إلا بها أما من أنكر الزكاة من أنكر وجودها وأنكر فرضيتها فقد كثر بإجماع ولا خلاف بين المسلمين ولا بين العلماء على ذلك اما من ترك الزكاة بخلا وشحا وجهلا او متأولا فعلى ولي الامر ان يأخذ الزكاة منه قصرا وقهرا وان يقاتله على ذلك كما ذكرت الدليل الان اما من تركها جحودا وانكارا لفضيتها ولم يعترف بركنيتها من اركان هذا الدين فهذا كافر باجماعي المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله اما مصارفها فقد بينها ربنا تبارك تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم اما نسبتها فمن المعلوم انها اثنان ونصف في المئة يعني يجب عليك ان بلغ المال معك النصادع وهو ما يساوي ستة قيمة ستة امين جرامة من الذهبي على الراجح من قبل جماهير الاهل العلم وحال عليه حول هجري تامل وجب عليك أن تخرج الزكاة في هذا المال ولا تسع الوقت لتفصيل الحديث عن زكاة الزرع وزكاة الثمار وغيرها من أمواع الزكاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا جميعا لآداء هذا الحق إذ إن أنني أبين الله لو أن المسلمين الآن لو أخرج كل غني في الأمة الحق الذي عليه ما يجبنا فقيرا واحدا بين أظهر المسلمين هذه قولة عليه الله عن لو اخرج كل غني الحق للفقراء في ماله ما وجدنا بين اظهره المسلمين فقيرا واحدا ان وقد انتشر الفقر بهذه الصوره فان شحا وبخلا ودشعا وطمعا قد وقع فيه كثير من اصحاب الاموال اسال الله عز وجل ان يطهرنا جميعا واذكر نفسي اخواني بهذه الكلمات فاقول دع الحرص على الدنيا دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع فإن الرفق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطويها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فلزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفني أما الركن الرابع من أركان الإسلام فهو الصيام فهو الصيام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب يعني فرض كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ها فمن شهد منكم الشهرة فليصم لم الأمر لم الإجاب لم الإلزام فمن شهد منكم الشهرة فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر الآيات اذا شهر رمضان فرض الله تبارك وتعالى صيامه على كل مؤمن ومؤمنة حر بالغ عاكل ليس مريضا او ليس على سفر على تفصيل معلوم للجميع فصيام رمضان ركم من اركان الاسلام ركم من اركان الاسلام وقد ذكم الحديث عن رسول الله في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان شهادة يا الله الله وأن محمد رسول وإقام الصلاة والتائه الزكاة وصيام رمضان والحديث عن فضلي الصيام حديثا طويل يكفي أن أذكر بآية حديث لضيق الوقت قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغاية من الصيام هي أن يحقق التقوى وقد ذكرت قبل ذلك أن التقوى أن مادة التقوى مأخذ من وقع. وقع والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويدره وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية فتقوى العبد للرب تبارك وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين صخة الله وغضب الله وعذاب الله وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي إذا العلة والغاية التي من أجلها فرض الله الصوم على المؤمنين الموحدين هي أن يحقق التقوى تتقوا وصية الله الأولين والأخرين خلقه. قال تعالى ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تتقوا الله ووصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا كما في حديث الأرباب النصارى وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قلنا كانها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأوصى بها الصديق رضي الله عن عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله وغيره قال البني اتق الله فإنه من اتقاه وقع ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك جلاء قلبك وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الوعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل جعل من الله وإياكم من الوعظين العاملين بها إنه على كل شيء قدير وهو سباب السماك أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علاميتك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام والحديث عن التقوى حديث طويل جليل جميل إذا الغاية من الصين التقوى فما فرض الله الصين علينا لنجوع أو لنعطش أو ليترك أحدنا مرأته بين يبيه في الحلال الطيب وإنما لنخرج من هذه المدرسة الرمضانية الكبرى بتقوى ربنا تبارك وتعالى بل ذكرت قبل ذلك أن التقوى هي غاية العبادة تذكرون ذكرنا أن التقوى هي غاية العبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون إذا الغاية من العبادة التقوى فإذا كانت الغاية من خلق الخلق العبادة فإن الغاية من العبادة هي التقوى يا أيها الناس عبده ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم دين الله ان غاية الخلق العبادة فقال وما خلقت الجنة الإنس الا ليعبدون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تم في الصحيحين من حديث أبي رواه رضي الله عنه عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه والصيام جنة أيقاي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب والرفث هو الفسق من القول أو الجماع كلاهما صحيح فلا يرفث ولا يصخر فإن سابه أحد أو قاتل فلقل إن صائم. إن صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فن الصائم أطوب عند الله من ريح النسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفكره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بشطره وإذا لقي ربه فرح بصومه الحديث عن الصوم حديث طويل أختم هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا أي للأجر من عند الله عز وجل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليست في جلب الصحيحين هي زيادة حسنها بعض أهل العلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا له من فضل هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام أما الركن الخامس والأخير فهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي مسند أحمد وغيره بسند الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال تعجل الحج يعني الفريضة تعجب الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من من الله عليه بالاستطاعة بالزاد والراحلة يعني بتكاليف السفر للحج فلن نغي أن يتأخر ولا يجوز له أن يتوانى لأن الحج ركن من أركان الإسلام للمستطيع القادر ومن شروط وحدود الاستطاعة بالنسبة للمرأة المسلمة أن يخرج معها المحرم أن يخرج معها محرم من حرمها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني خرجت وحدها دغير محرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع مرأتك ارجع فحج مع مرأتك إذن الحج ركن من أركان الإسلام للقادر المستطيع لا يجوز له أن يتخلف أو أن يتأخر أو أن يتوانى تعجم الحج يعني الفريدة فإن أحدكم لا يدري ما يعدد له أي كان بعض العلم من باب الأمانة قال بأنه قد يجوز الحج على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجل قد أجل الحج لكن اقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التعجل الحجة يعني الفريضة فالمراد إذا, اذا لم يكن المسلم قد أدى الفريدة أو هذا الركن وقد رزقه الله عز وجل الاستطاعة فواجب عليه أن يعجل قبل أن ينزل مرض أو قبل أن يضيع مال أو قبل أن ينشغل بشاغل أسأل الله أن يشغلنا جميعا بطاعته إنه ولي ذلك والقدر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا أيها الناس يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهدا فقام الرجل وقد صنحت بعض الروايات باسم النور الأقرع المحبس فقام الرجل مرة ثانية وقال أكل عاما يا رسول الله فسكت فكررها ثلاثا أكل عاما يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو يجبت لو قلت نعم لو يجبت ولم استطعتم ذوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم مستفاطم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه يا هذا بإجازة شديدة جدا جدا جدا في هذه الأركان لإكمال الحديث إن شاء الله تعالى في السبت المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن المرتبتين المتبقيتين من مراتب الإسلام في الأصل الثاني. ألا وهما مرتبة الإيمان والإحسان مع أن مرتبة الإيمان تحتاج إلى ست حلقات لكنني سأجمل الحديث فيها إجمالا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وسأفرض الحديث أو سأفرض الإحسان بدقائق معددات في آخر حلقة والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وهو هو الوقت قد مضى سريعا أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في قبل بصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شركة الإنترنت فضل الشيخ أهتنا إجابات كثيرة من مصر من منال محمد من السعودية ومن الزبير ومن ونور وعبدو غندي وأسماء سيف وسعاد فتى عبد الله ونبيل وتهاني عبد الله و أم أنس من الكويت شذل الإخاء من البحرين جهاد أحمد من المغرب السعودي مع عبد الرحمن وعبدالاسحنون من الإمارات من حطولة صوفيا ومن الجزائر من إلياس ومن سوريا موفق ونيبال وغيرهم فالشيخ سألت لعائكم إجابة مختصرة إجابة السؤال الأول رب الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته نعم. جميل إجابة السؤال الثاني عرفت ربي بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والمخلوقات السمارات السابق والأربون السابق ومن فيهم نعم. إجابة السؤال الثالث من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله الاستعانة والدليل إياك نعبد وإياك نستعين الدعاء والدليل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم النظر والدليل يفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرة الى اخر وزاك الله خيرا وهذا جواب جميل صحيح من ان شاء الله تعالى فالشيخ الاخ بولعراس من الجزائر يقول شيخنا الفاضل عاكم الله نريد المزيد من الشرح عن كلام شيخ الاسلام عليه رحمة الله في قوله ان القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب وجزاكم الله خيرا على اي حال ان شاء الله تعالى سنتحدث عن القدر حديثا مجملا مختصرا كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى لكن بإجاز شديد أقول القدر سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل وله مراتب سأفصلها إن شاء الله تعالى وسأبين المرادة بإجاز من قول شيخ الإسلام وقول غيره كقول عمر عبدالخطاب رضي الله عنه وأسأل الله اللهم يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره إنه على كل شيء قدير نعم الأخ محمد عبد السلام من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من ذبح عند مناسبة بناء منزل أو شراء سيارة جديدة وفي نيته أن هذا الذبح لله وسوف يزع اللحمة لفقراء المسلمين جميل إذا كان الذبح لله تبارك وتعالى وكانت النية خالصة لله عز وجل دون فعل فعل جاهلي كأن يبدع على العتبة مثلا أو كأن يلطخ جدار البيت أو باب البيت بالدماء على هيئة الكف ما يقال عندنا خمسة وخميسة في عين الحاسدين والحاقبين الى غير ذلك فهذا لا يجهز اما ان بنى الاخ بيتا واراد ان يجعل كيرة مثلا وذبح ذبيحة في مكان ما في اي مكان لا على عتبة الدار كما يفعل بعض الجهال وإنما في أي مكان وكان النذر أو هذا الذبح لله تبارك وتعالى ثم قام بأطعام أهله وأحبابه وأصدقائه ووزع بعض اللحمة الفقراء والمساكين فهذه قربة من أعظم القربات وطاعة من أجل الطاعات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كل خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه أما من ذبح لغير الله فقد أشرت بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انسى ابدا كلمات جميله أحد علماءنا رحم الله الجميع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آه كان آه يعلم ويركز على قضية التوحيد وعلمه طلابه كتاب التوحيد وإذا أنهاه بدأه من جديد وإذا أنها بدأ من جديد وإذا أنها بدأ من جديد حتى ظن بعض الطلاب أنهم قد حفظوا التوحيد حفظا وقالوا يا شيخنا يعني يجبنا أن درستنا منهجا آخر فلقد حفظنا التوحيد حفظا وشربناه شربا فأراد الشيخ أن يختبر الطلاب فقال إذا دعوني فلقد بلغني أن جارتنا قد مسها جمي وقد ذهب رجل يقرأ عليها الركة الشرعية فتكلم الجني على لسانها وقال له الرجل اخرج قال لا لا أخرج حتى تذبح لي ذل القرمين خروفا يعني أو كبشا بقرمين لن أخرج حتى تذبح لي كبشا بقرنين. فسكت الشيخ وقال بعض الطلاب لا حرج يا شيخنا اذبح له وليخرج وليذاع هذه المره قال اذا نبدأ التوحيد من جديد نبدأ التوحيد من جديد لان الذبح لغير الله تبارك تعالى شرك ونسأل الله لان الذبح لغير الله شرك ونسأل الله عز وجل ان التوحيد الخالص قال قل إن قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي نسكي يعني ذبح قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم الأخ محمد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله فضي الشيخ أشهدكم أني أحبكم في الله أحبك الذي اختني فيه سؤالي هو من الحكم الشرعي التكليفي لرفع اليدين في الدعاء وهل ذلك خاص بمواطن دون اخرى او حكم التأمين على الدعاء ومسح الوجه باليدين بعده افي دون جزاكم الله خيرا رفع اليدين في الدعاء ثابت بل هو الاصل الا ما دل عليه الدليل من عدم جواز رفع اليدين اثناء الدعاء في اوقات مخصوص الاصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل عليه الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رفع اليدين في أوقات مخصوصة منها لا يجوز رفع اليدين للخطيب وهو يدعو على المنبر في خطمة الجمعة إه لم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وللناس يطعم صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للمؤمنين أثناء تأمينهم على دعاء الإمام على المنبر أن يرفعوا أيديهم هكذا لكن في أي وقت آخر لم يثبت دليل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رفع يديه فمن السنة أن ترفع يديك والراجح والله تعالى علم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هكذا بمحاذات وجهة أب صبره وثبت عنه أيضا أنه رفع يديه مستغاث في الرداء يوم دبر حتى سقط رداءه من على من كبيه أو من كبيه والحديث ثابت في الصحيحين حتى جاء وذكر رضي الله عنه بالرداء وضوء على ظهر بعض مناشدتك ربك او بعض مناشدتك ربك رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك وفي الآية الأخرى في الصحيح أناس قال حتى رأيت بياض أبي طايح صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا ثابت عنه عليه صحة السلام إذا لا يجوزه أن ترفع بيك إلا ان ترفع ايديك الاطلاق اللهم الا في المواطن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج بعد فراغك من اي طاعة من اي عبادة ان رفعت يديك او في جوف الليل الى الله سبحانه وتعالى واستغفت به وتسلت اليه وتضرعت وتذللت اليه وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الدعاي وصالح الاعمال وقد سئلت مرة اخرى من احد طلابنا من المتابعين لنا وهو يدرس معنا في المنصب قال ما فهمت جوابك ذكرت الآن ما فهمت جوابك على الأخت الفاضلة التي سالت من السعودية في الحلقة الماضية حينما قالت أريد أن أتعرف على قسمي الدعاء على دعاء المسألة ودعاء الحاجة قال ما فهمت قلت الدعاء يا إخوة دعاء ينقسم لقسمين دعاء مسألة دعاء حجامي أن تسأل تقول اللهم معطني كذا اللهم يدخلني الجنة اللهم نجني من النار اللهم يصنعني في الدنيا الله اللهم لا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من أسرارنا جراء معي كبير في خلاياتنا سؤال سم الله عز وجل ما شئت سمه حتى في شراك معلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سؤال العبادة سؤال العبادة فالعبادة نفسها العبادة نفسها دعاء قربة طاعة يعني الدعاء أنت تتقرب به إلى الله تتيسل إلى الله أن يعطيك كذا اذا اردت ايضا من الله ان يعطيك ما تريد فاعبد فالعباد نفسه العباده نفسها دعاء هل واضح المعنى ألم يقل الرسول صلى الله الدعاء هو العبادة يعني الصلاة الصيام الزكاء الحج النظر لله الإخلاص لله التوكل عليه التفويض الرجاء الإنفاق على الفقراء الدعوة الله كل هذه الصور من صور العبادة إنما هي أيضا دعاء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فالدعاء إما يكون في صورة مسألة إما نكون في صورة إيه في صورة عبادة قولية أو عملية أو ظاهرة أو باطنة فهذه الصورة أيضا من صور الدعاء واضح الجواب ده. لا. طيب نعم. الأخ مراد من المغرب يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخنا إذا كان الإسلام هو دين كل الأنبياء فلماذا يسمى الله اليهود والنصارى بهذا الاسم ولم يسمهم مسلمين؟ هذا سؤال يعني ربما التبسوا على بعض إخواننا ما فيش أبدا عند الله تبارك وتعالى أبدا ديانة تسمى بالديانة اليهودية هذا اسم لطائفة. أنتبه. هذا اسم لطائفة لكن لا توجد ديانة عند الله تسمى ديانة يهودية ولا يوجد دين عند الله عزهزه سمى ديانة نصرانية او ديانة مسيحية بل هذه اسماء طوائف الذين قالوا ان نصارى هو الذين قالوا الذين قالوا ان نصارى لتجدن أشب الناس عداواتا من الذين امنوا اليهود والذين اشركوا فهذه اسماء طوائف يا شباب اسماء فئات من الخلق من الناس لكن اللي يوجد ابدا عند الله عز وجل اسماء دينات الا الاسلام اسماء دين الا الاسلام ان الدين عند الله يعني من يوم خلق السماء والارض الى ان يرث الارض من عليها ان الدين عند الله الاسلام أرجى أن تعودى على هذا الأمرzept بالمواج حتى لا يلتبس الأمر على أحد الدين عند الله هو الإسلام ما في بن أبداً عند الله إلى الإسلام دين موسى الإسلام دين عيسى الإسلام دين محمد الإسلام دين جميع الأنبياء الإسلام كما بينت بنص القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام وكما في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام بنا فلن يقبل منه وفي الآخرة الخاسرين. لا سيما قد عرف المخammbar المصنف الله الإسلام فقال الإسلام هو الاستسلام وجل. و قيادة لطاعته والبراءة من الشرك وأهله نعم يا الشيخ الأخت هيله من السعودية تقول فضي الشيخ هل يجزئ أن نحفظ ونذاكر الاختبار من كتاب شرح ثلاثة أصول فضي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى حيث أن شرحه يختلف عن شرحكم فهل يكفي أن نحفظ منه أم يلزمنا أن نحفظ من شرحكم جزاكم الله خيره لا يكفي وزيادة ثم وزيادة ثم وزيادة أن وأن نحفظ شرح شيخنا ويالدنا سماحة الوالد شيخ محمد بن صالح ثمين متطفل على شرحه وأنا يعني آخذ منه ولا يمكن أبدا أن آتيكم إلى هنا إلا إذا طالأت شرح الشيخ كلمة كلمة كلمة, كلمة فأسأل الله نرحم شيخنا رحمة وسعة وأنا لو, لو افترض أن أتقدم أيضا للاختبار معكم لذاكرت شرح شيخنا فضيل تسيخ محمد بن صالح ابن بثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة الأخت فاطمة أم جاسم من الإمارات تقول ما معنى لابد من التخليه قبل التحلية التخليه هي الكفر بالتواغيط والأنداد والأرباب والآلهة لنخلي القلب خالصا لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك لذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله في آية سورة البقرة فقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصالها والله سميع عليف نعم فوالشيخ الأخ سالم من اليمن يقول يا شيخ حول أبو طالب وأنه شهد التوحيد في قلبه هل يصح شر من ذلك لم يفعل ذلك على الاطلاق لأنه مخالف للقرآن والسنة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال والحديث في البخاري مسلم قال لما حضرت ابا طالب من الوفاة دخل عليه ابو جهل دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن أبي أمية فجلس النبي إلى جوار عنه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو نهر الرحمة ونبؤ الحنان قال وعم كل إله إلا الله كلمة كلمة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة فقال أبو جهل أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب يعني أترك دين أدائك وأجدالك فقال أبو طالب لا أبو جهل بل هو أي أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك يعني سأظل أستغفر الله لك إلا إنها الله تبارك وتعالى عن ذلك فبمجرد خروجه عليه الصلاة والسلام نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ومن الادلة ايضا على ذلك الصريحة الواضحة ما ثبت الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئله هل نفعت عمك هل نفعت عمك ابا طالب يعني هو الذي ذب عنك وزاد عنك وكان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سوف ورمح واهل في مكة قال نعم نفعان الله به نفعان الله به ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خفف عنه العذاب يوم القيامة خفف الله عز وجل عنه العذاب يوم القيامة بسبب ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك في مكة أهل الشرك في مكة قال هو في بحضح من العذاب وقد يتصور أنه كما قال أنه أشد أهل النار وقال صلى وهو أهوى أهل النار عذابا فقد نفعه الله تبارك وتعالى أيضا بهذا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم جميعا حسنا خاتما فتح الله عليكم فضلات الشيخ وجعله في مرازين حسناتكم وأعتذر لباقي الإخلاة والأخوات الذين أقرأ أسئلتهم على فضلات الشيخ وذلك من وقت البرنامج عزيزي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم موعدنا يوم الاثنين المقبل ان شاء الله تعالى مع فضية الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته